بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منبرين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 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّ مَن تَقَمَّنُ وَلَقَدْ فَاتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَمْ أَدْعُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني هذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء 129. فأسر بعبابي ليلا إنكم متبعون 120. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرطون 121. كم ترفوا من جنات وأيوان وَزُرُوا عَيْنًا وَمَقَامًا كَرِيمًا وَنَعَمَتْ كَانُوا فِيهَا فَكِين كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اهترناهم على علم على العالمين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 تُبَآئِ مَآ إِن كُنْتُمْ صَابِرِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبَعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كانوا وَماَا قَلَقُنَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَما غَينَهُ مَا ل عِبم مَا قَلَقناَاهُ مَا إِلَّ بِالحَِّ وَلَ أَكتَرَهُم ل يَعلمُون إِ يَومَفَصْلِمِ قاتُم أَدمَعيد يَوْمَ لَا يغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كالمهل يغلي في البطون كغلي القميم خذوه فاعفلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب القميم ذق إنك أنت العزيز الكريم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 117. كذلك وزوجناهم بحور العين 118. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 119. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم